إلا في الرحمن الرحيم ألف لا إلك آيات الكتاب المبين لَعَنُوا النَّقْصَ وَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إليك وَإِن كُنتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ قال يوسف لأبي يا إني رأيت أحد عشر والشمس والقمر قال يا بني لا تنقص رؤيتك علىك وأتيك فيكيد لاكنك عيد إن الش... سيطان الإنسان عزو مبين وكذلك يجتبيك ربي يَوْمَ يُنلِقُ مَنْتَ وَيْلٌ لِلْآخَاذِي فِي وَيُتمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِهِ بُكَمَا أَتَمَّهَا جَمَعَ أَتَمَّ إسحاق إن ربك عليم